بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والعاقبة للمتقين اللهم رب اشرح لي صدري وسل لي أمري الوحل للعقدة من لساني افقه قولي اللهم علمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما اللهم اجعلني من أئمة الهداة المهتدين ولا ضالين ولا مضلين خوشایستن ل وانید شوامم خدمتان گیشتی نوا لا خلی خن نواشیک نواي منزومي بيگوني ك لزانستي زاروي فرموديا گیشتی نا ديري ديري حفتم ل منزوما ك دانركي امامي بيگوني رحمت خواه ل سرب يا فرماتن و ما اضيف ل المرفوع و ما لتابع هو المقطوع وما اضيفه يعني هر فرمودهك اگر بجارين دريتا لو لاي بيغمبري خوشي صلى الله عليه وسلم بدريتا مرفوع و مرفوعيش لروي زمان ما وانيه واته برزكرنوه برزكرنوه و لروي زاروي واته استلاح هر فرمودرهك بدريتا بالوي فيغمبري خوشيو صلى الله عليه وسلم جاة شل روي قصة وبي يا كردوا يا تقرير ويا آكار واتو وصف وصف كرديني فيغمبري خوشيو صلى الله عليه وسلم لروي خلق وخلق ووه لروي جست ورفتار و وفيضال مرفوع يعني أو فرمودية بغي اندريتاوه فيغمبري صلى الله عليه وسلم يعني راويه كان يك لدوى يك او أو فرمودية رواية بكريتنة او وبيغمبري صلى الله عليه وسلم لا صحابي یا لا تابعي نوستيد بلکه بلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إصلا دين السري جورة كاني فرمودية مرفوعش بازدكين بس خوشوستان مرجنية كحديثك اگه مرفوع به واته بقاته ولاي ببيغمبري خوشه صلى الله عليه وسلم او حديثك بلين آآ انقطاعي نابي تدابي بل كو فرموده فرمودك مرفوع بيتن بقاته و پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلام لا اسنادكي دا پچران هبيتن وكو فرموده مرسل فرموده مرسل اش انشاء الله وانا کاني دا هاتو دادين سلي جوريكي تره لا جوره فرموده او فرموده لصحابيه تداب و كوتوا وات اناي نهاتوا يعني اوك سيكا صحابينيا وتتابعيه يا غيري تابعي بل اي پیغمبر سوسموا يفرموا و لا روي داناني او شوال علماء زانان رايان رايان دلن دهل بو مرفوع لك ليمى رفعت وت وت مدي كدرا وت خوان بايرسترين مروكا بيغمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم جوركان شي ا تشوار جورمان هنا مرفوع قولي مانها مرفوع فعلي مانها مرفوع تقريري مانها ومرفوعي وصفيش معنها مرفوع قولي ويكا بلين أو كسيكا رواية ديكا جاة شها والم هاول بيوات الصحابة بي ورحمة خوان لسربيات غيري اوام بلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا پیغمبر خوشه صلى الله عليه وسلم وي فرمون ومرفوعي فعليش أو يكا راوي بليتن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. بعمر خوشة صلى الله عليه وسلم واي او كاره انجام دا. بينيم يا بينيم او كاره انجام دا. يا زانيو ما ده او بعمر خوشة صلى الله عليه وسلم او كاره انجام دا. ومرفوعي تقريري. پښوی بلن مرفوہی تقریری او پکې نمونې په بینینو د دې بلن تقریر شیا تقریر او یو کاریک قصېګل یا کړدویګل لا پیغمبر خوشلس وسلم کرا او یا انجام دراوه پیغمبر خوشلس وسلم به دنګ بو او اتا زمینی غیر مباشر رضامن بو لسری او شپې تقریر مرفوعي تقريريش أولا كأسك بليد خزمت بغمبري خوشهي صلى الله عليه وسلم أو كار أنجام درا ولا يروى إنكاره عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل وبيغمبري خوشهي صلى الله عليه وسلم استنكاري أو كاريا أو قصي نكر رتي ندايو رتي نكر وتغير مباشر وتقبول يا لا يوي بسنبو مرفوعي وصفي وصف يا آكار لزماني كردي أه لو خلق دكرتن وخلق خلق وات جستة أو صافي جسمي جستي وخلقش وات رفتاري روشت كداري ببري پيدلن وصف كردن وات آكار وكا وكا ولكن بلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا خلقا لربا ضمي وسلم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون حكمي الرسول صلى حكمي ولكن اول شيء يقولون ان الجميع يقولون ان الجميع يقولون لروي الجميع يقولون ان الجميع يقولون ان الجميع يقولون يا الجميع يقولون ان الجميع يقولون ان الجميع يقولون ان الجميع يقولون ان الجميع يقولون ان الجميع يقولون لدينا سري دوائي حديث منقاطعش يكا كي ترى لنواعكان كا بتفصيلي باسي دكين واتا پچران تدائبه وحديث منقاطعش يكا كي لجوركان فرموده لعواس مرسالش به همان شوى دي سات جوازي ها يلو بيني مرسالكانش هنده كيان لكاتي خويدا دينا سري مرسالكان كيشيان نيو كاريان پيدا کرد و هنده كتريان كيشيان پيدا کرد كاواتا دا غريتا و السر درجي حديسكا غم مرفوعي جبيتن آية صحيحا يعن حسنا يا لاوازواتا ضعيفا فرمو يداي مقتوع لدوي ديتن امامي بيقوني دا فرمتن وما لتابعين هو المقتوع يعني او فرمو دا كبدريتا بال تابعي بيدلين مقتوع تابعيش بن اسكي هر كسيك اگر بخزمتي يك له حوالكاني پیغمبري صلى الله عليه وسلم گشتي بدر ز رحمتي خوان لبديان زيارت او بيدلن تابعي به مرجك وك ابن صلاح شاشارزوري رحمتي خويل سر بتنه فرميتن تابعيات لا لا اوهات وباحسان لما الكجبون كذبونا اوهات وب پیروکردنا و هاتوا به احسان و تلرش کی صحابه در نت شو بیتن توشی بدعا نبو بیتن و ک معبدی جهانی لسردمی صحابش داشتیوال بلام توشي فتنه قدر بو سر دست قدری بو و دواتر اعتزال قدريتي لبيابو او بتابعين دانانجيت لروز ما نوانياش مقتوع واتا بچراو لو بيدالين مقتوع واتا للاي تابعية و سندك دا بيشريتر. كذا قالت الطابعية واللي دبتش ريتر. وها تأوكس أو, أو جت أو قولة أو بال نك في غمر رسول وسلم ونسحابش. في غمر رسول صلّى الله دو جوري هيا حديسي مقتوع دو جوري هيا مقتوعي قولي ومقتوعي فعلي نمونا من هنا هناواتا لمن زماج دهاتوا مقتوعي قولي وك قصة إمام حساني بصري رحمتي خوالي بتندار باري نو يشكرتم لدواي مبتديح كابر سياريان لكر آية دروسة لدواي مبتديح ونو بكين فرموي نوجاکت بکاو بیداکشی لسر خویا نوجاکت اتون نوجاکت لدوب که اتون نوجاکت خود از رو پاداش تا که دگاته و بیداکش سوچ و توان گناهی بیداکش لو خوانه کی دگری توان دا او قصه قصي حسني بصري رحمة خالص رب بوي بيدر مقطوع أم أسرى أم هؤلاء بيدر مقطوع مقطوع فعلي وقصي إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر رأيت كان مسروق يرخي السترة بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ويخليهم ودنياهم مسروق لرا كسيكي تابعينا وابراهيم إبراهيم كوري محمدي من المنتشر تابعي تابعينا لماسروغ والرواية دكاتا دليتا او فعليا دلي مسروق كاتك نوية جي كرد بايا پرده برد دايا لبيني خو جنومنالي اواني بخو نوية جي كي دكردو اواني شي واتجنو خو خوي لگا دنيا كام بجي دهشت يعني اوهاب كاتب كان وجي بكردبايا بردي لنيوان خو وجنوم نالي بردا حكمكايشيا حكم فرمودي مقطوع اوياك لا حكم الشرعيه كاندا يشي بنقر يعني هادش داك جابيتو بيواندي بشريعه وهبتا او حكومة كي لا فالمدين مقطوع ورنا جرت له لبروا أو جاتش السبة تشفع البيت لا بيعنبريو سالسلم رواية نكرة بل كل الصحابة شاور رواية نكرة رضوان رحمة إخوانا الصبرة لكاسة كي تابعية والرواية نكرة كاسة كي تابيش مسلمان كوكوها مو مسلمان كانيتر إلا إلا يعني كواتا ليه استثناء هيا كواتا بغشتيك إشي بيناك ريتن لو حكم الشرعيه كان تنها لحالتك دا إشي بيناك ريتن أجر قرينة هبو قرينة هبو قرينة رفعبونا كي هبو لو پیغمباري صلى الله عليه وسلم وق قصي هندك لطابعين كاتك كا حديثك دا جرناوات دالن أوجر أجر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 اغرها تو او قدينه هو يرفعه او دبت مرفوع مرسل حكمي مرفوع مرسل وردت غريته حالتا غير او حالتا اگر بنتان قصه قدره حكمي لي بيتي جيشنا بيشت بيتي هاشتم فرمتن الإمام بايقوني والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن مسند لرضا بفتح السيناء مسند شنك كمان مسند شمعنا مسند أو, أو راويه يكا فرمودادك جرتوا يكا كلا بلاكاني راويه درام لیر دا مسنده کیتریش من های که لسرتا دامن جمع پیدابو، آو پرتوقیا که فرمود کانی تی دا نصره و تو، لسر بنمای هر راویک، بون منا لسر بنمای هر راویک ل هر سحابهک فرمود کانی لیک شون دا کوک اوش و تو. اوج گودمان مبستی او بود که آسان کاریک بیتن لو آوانه که فرموده کان لبرده کن. هتا و کو همون سندکان مت. اوی که درا دقت یک صحابی سندکان لیک نزیک بن. سیان سندکان یک سند بیتن. چندین فرموده ام پریوایت کرایه هتا و لو لبر کردنی آسان بیتن. بلاملل دام مبست من به نون مسناد ما بس من سندكي ما بس من ليره ده نكتابكي و نمحدثكي و كسكي روايات دكاتن قد ما نيكي كب الأبلكاني أوانكي حديث روايد دكان أوي كخاون سنده ليره ما بس من قد ما ليره ما بس لبيت هشتم ديري هشتم ما بس دي خود سندهكي و تاجا سندك ما بس را او نظيم اويا و المتصل اللسند من او سندي كنبت راوى من راويه حتى المصطفى ولم لم يبن لراويا كايدا او سندى هل لو كسك روايت ذكاتا هتا دقاتا في رمبري صلى اللهم نبت راوى ولم يبن هيت ا پچرانكي واضحي دياري تيدا ني و مرجنيا گوتمان كا هر حديثك اگر بيتو سندكي اگر بيتو متصلج بتن نا پچران يعني پچراني تيدا نبيتن حديثك صحيح بيد بل كذكرية حديثك صحيح بيد بلام مسنده بيد وذكرية بفتح وناس حديثك بيت بلام صحيح نبيد وتأ علته كتير دا بيد لسنة ذاك بونم هنا أو راويانة بشراني تداي بدلام كسي لا وزو مجهولي تداي كسي ناس راوي تداي يا بهر هكاري كتير لقدر ذكرينو فالمدان لقبول ناكريتا فلكي داد لا لحديث سحي واتا قبول بيت قيشتنا خالي نويم وما بسمع كل راو يتصل اسناده اسناده للمصطفى فالمتصل اواج سهر همان دو دياري في دو بيتكاي في الشخوي على اه مرفوع مرفوعه حديث هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه اتصال هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه منقطع هديه هديه هديه هديه هديه الجوره فرمودانه به کتن که بهوی پچران و و شرینی پچران که او باسی اسنادی متصل ده کات باسی اسنادی متصل ده کات چکه ام اتصالی سند یک کلمه رجکانی گفتمان حدیث صحیح نابتا حدیثک انقطاع ته دهبتا لبي حديثكا انقطاعي دانا بتن بو غريغي ب مساله اتصال او دا پیشروي كر بيت باسي او جو رفرم دان بكاتن كه بهوي انقطاع ا امانا ناو ينبودان راو ل انواع حديثي ضعيفا باسي نه پشران ده كاتل جيشتنا حديثي جيشتنا بورن حديثي مسلسل وات لا بيتي دام افرمت مسلسلون وما على وصف اتا مثل أما والله ام باني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة او بعد ان حدثني تبسما دي ردايام ويازدام هردو كان بيوانديام با حديسي مسلسلة وهاية حديسي مسلسلة فرمو دي مسلسلة بريتيا لو فرمو دي كهل راويك بشيوية لحالتك ديارك راو وري جرتوا و بهامان أمشيو حالتش وك خوي برو راويتر دي رايتوا أجا لير دا راوي كدلية مسلسل قل ما على وصف أتا يعني فرمو دي مسلسل لسر وصفك دياريك راو وديت مثل امى والله ام باني الفتوق اويك الراويك سوين بخود بخواي كابرا بيواكا فلانكس او حالو ييراموا ياخد لدر يازان دريت كذا كقد حداتينه قائمه ياخد برتين كا با پيوه لومني دا گيرايا وحال فرمودكي دا او بعد ان حدثني تبسما يا خدوايا وكا حديثي لو ما... لومني جوري جوري دا گيرايا زرد خنايكي كرد پيكني اماش جوريك لا فرمودا كبا وجيا دا كريتا لروي جيرانا وا, وا لحالتك ديا كريكراو يا قولي كي دياري كراو بردوام لا دا راوية كان او احتفاظيان بو تايبات من ديه كردوا باو وكخوي نقل كراو حديثي مسلسلش منظورن هنده كيان اواني كلبواري رواية دا ايجدكانو الشيخ مسنى دهن خواهن لده فارزن و هنده كيش يان لمجاليس ده مجاليس الرواية ده ده و و لبناو بانكترين افر مدانش ك مسلسلن و لمجلسه كان ده گير درهتا و لسرطه هر مجلسه الحديث المسلسل بالأولية الحديث المسلسل بالأولية که او فرموده است، عمري عسله پر انبی خوشه وسال سلام روايت دکه تن افرمید، الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرضي، يرحمكم من في السماء. و او فرمودش يکن فرمود و کا او كاسيكا لو يرابط حديث المسلسل بالاوليه يكم حديث وكله شيخ خوي وري غيرتو وطلبي ويش ديسا يكم من حديث وكله ليس شيخ خوي وري غيرتو بهما يعني لما حديثي ببتا أو لو لما جاري الس بو حديث السيده سبده كم بو بيتي كم فرموده او كصان لو مجلس سي حاضر لو شيخي يدبستم حتى وكو فعلا مرجك بيتا ديو ببيتا حديث مسلسل بالأولية يواتا كم فرمودا بكا لشيخ خوان بستويانا وحديثا كي ترش كديثا لمجالس باوا دخوين ريتاوا لسالة المجالس دو حديث المسلسل بالأولية الحديث المسلسل بالمحبة كو حديثاش معاز دا گيرتاو لپرغمبر صلى الله عليه وسلم مفرن پرغمبر بمني قلت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 بل محبة تانو دا من هموتان مخوش دويتن او جا حديث سكر رواية دا قاتن او جا آموش قاريان دا قاتن او جدلل منش بيتان دالم او مخوش دويتن لدواي هر نوية او دوايا بك اواج جوري كترى لجورة كاني حديث المسلسل و حديث مسلسل بيوم العيد ما و بيوم الجمعة ما انهيه او و الى اخره غودمان بو اوي وانا كان ماندو تنكاطن ا منزومه كورد بخوي كردا امش شرحكاش من كرد الحمد لله بو اوي بابتكان تن ليكن بيتن او توشي ملل نبن أول ماندك لا حدود نيو ساعة كمتر ينزياتر بيتن. أمر باوندك فاتدك لا بيتي دوازد وستعين. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.